بسم الله الرحمن الرحيم موقع الضريط إلى الله يقدم يقدم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رحمة الله وبركاته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 إن شاء الله نستكمل عن كتاب الأدب من رياض الصالحين وباب الوساء بالعهد وإنجاز الوعد باب الوساء بالعهد وإنجاز الوعد قال الله عز وجل وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وقال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر نقطا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون في هذه الآيات الله تبارك وتعالى يحفنا على الوسائي بالعهد وفي معناه أيضا إنجاز الوعد لأن الوعد نوع من العهد فالعهد هو كل ما تعهد الإنسان بالوفاء به والذي يعيد عده فهو قد أخذ على نفسه عهدا بأن يوفي بهذا الوعد فهو نوع من التعهد أو نوع من العهد الله زال يقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا هذا في جملة من الأوامر التي وردت في سورة الاسراء. الله جل في ضمنها يقول وأوف بالعهد إن العهد كان مسؤولا وفي آخر هذه الآيات قال ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة فمن الحكمة الوفاء بالعهد وأوف بالعهد إن العهد كان مسؤولا وقلنا المرة السابقة إن العهد كان مسؤولا كانه تعليل للأمر بالوفاء بالعهد والمعنى أن الله عز وجل يسأل طاحب العهد عن عهده هل وفى به ام لا وقيل ان العهد كان مسؤولا اي ان العهد نفسه يسأل يوم القيامة هل نقض او وف يدك وذلك قولي عز وجل وإذا المؤودة سئلت ان المؤودة بنفسها تسأل يسأل الله عز وجل لمن وآده وكذلك قيل ايضا ان العهد هنا يسأل تبكيتا لمن نقضه ويعني القولان مذكوران وإن كان الأول عليه أكثر المفسرين وأوف العهد إن العهد كان مسؤولاً فإن سأري علم أن الله جل يسأل صاحب العهد عن عهده فإن عليه إليه أن يفي بهذا العهد حتى ولو تطلب ذلك منه يعني نوع من الكلفة ونوع من المشقة ولكن يحرص على ذلك لأن يجينا بعد كده أن من يعني من لوازم الإيمان ومن أخلاق الصالحين ومن أخلاق المؤمنين كامل الإمام الوفاء بالعهد قال عز وجل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم سوة النحس والآية تكملتها وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة إن الله يعلم ما تفعلون هذه الآية العظيمة هذه الآية التي صدرت بالأمر بالوفاء بالعهد وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وهذا عام في كل عهد سواء كما قلنا قبل ذلك عهد يعني عاهد الإنسان به ربه تبارك وتعالى لأن ألزم نستوطاعة أو يعني عدادة معينة أو العهود والعقود التي بين الإنسان وبين الآخرين من عقود البيوع والإجارات والمناكحات والهداة والصبقاء إلى غير ذلك هذه أيضا من العهود إذا ال ال ال ال ال الكلام عام واوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. ولا تنقضوا الايمان بعد توكي بها لأنهم كانوا في الغالب إذا تعاهدوا يوثقو يوثقون هذه العهود بالايمان بالحلف بالله عز وجل حتى يوثقوا هذه العهود يعني المعاهد إليه. يأخذ من من من صاحب العهد الذي يعني يعهد الذي يعاهد يأخذ عليه الأيمان والنوتيق أن يوفي له بعهده ولا تنقذ الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كثيرا أي وحالكم أنكم جعلتم من الله عز وجل راعيا عليكم يرعى الذي يوفي بالعهد والذي ينقض العهد Allah جل مطلع على هذا مطلع على هذا فيسيد الذي وفد عهده ويعاقد الذي نقض عهده فكيف بك وأنت قد جعلت الله عز وجل عليك كثيرا اي ضامنا للعاهد وراعيا لعهدك فكيف بعد ذلك تنقض هذا العهد وقد جعلتم الله عليكم كثيرا إن الله يعلم ما تفعلون وهذا تهديد تهديد بأن الله عز وجل لا يخفى عليه خطية فهو الذي يعلم السر وأخفى و بالمقصد هذا العلم أنه يعلم من الذي نقض و من الذي وفه وهل الذي نقض كان عنده عذر فعلا كما كان يعتذر أما لو ليس له عذر وهل هو كان يضمر نقض العهد عنده عهد من أول مرة أما ما بالفعل كان صادقا في عهده ثم طارق له طارق كل هذه الأمور الله ظل يعرفها ولا تخفى عليه لذلك يعني ختام الآية بإن الله يعلم ما تفعلون فيه تهديد شديد لأن مقتد هذا العلم أن الله عز وجل سيحاسب إما أن يثيب وإما أن يعاقب قال عز وجل يا أيها الذين أمانوا أوفوا بالعقود طبعا لآية صوت النحط بعدها قال عز وجل إن الله يعلم ما تفعلون قال ولا تكونك التي نصبت غزلها من بعد قوة أمكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم يعني إيه يعني الله جل في هذه الآية يعني حتى ينسر الناس أو حتى يحذرهم من النقض العهد تصور الذي نقض عهده بمرأة تعبت في الغزل وغذلت ثوبا أو غذلت نسيجا ثم بعد أن تعبت في هذا النسج المحكم إذا بيها تنقضه وتفكه وتفسده فكذلك الذي يعاهد ثم ينقض عهده كانه أفضل عمله ففيه نائع فيه إذا نقض العهد ده وتبعا إيه فساد وأيضا حمق حماقة كيف بالإنسان هو يفسد هذا العمل بمنتهى البساطة هكذا ففيه حماقة وفيه أيضا إفساد ولذلك الإنسان ينهى عن نقض عهده قال الله عز وجل كذلك نقضر غزلها من بعد قوة الانكافة تتخذون ايمانكم دخلا بينكم الايمان التي يأخذونها على انفسهم في عهودهم بينهم وبين الاخرين الله عزالي يقول لا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم الدخل هو الغدر والخديعة يعني كأن الله عزالي يقول لا تتخذ هذه الايمان التي هي العقود والعهود او التي توثق العقود العقود لا تأخذها ذرية إلى الغدر وسيلة إلى الخيانة وسيلة إلى أن تغدر بالاخرين أن تكون أمة هي أربة من أمة كانت فيه قبيلة تعاهد قبيلة أخرى أن يكون بينهم حلف يعني مثلا إذا هاجمت هاجم عدو إحداهن الأخرى تدافع عنها وإذا أرادوا مثلاً أن يغيروا يغيروا معًا إلى غير ذلك فإذا القبيلة تأخذ العهد أو تتحلف مع قبيلة تانية ثم إذا وجدت قبيلة أقوى وأكبر إذا بها تنضم إليها وتنقض عهدها مع القبيلة التي عاهدتها منذ قليل فأصبح هناك خيانة بمجرد أن هذه قبيلة التي ما قرض عهدها تريد أن تكون أكبر وأكثر وأقوى شكرًا لقولي أن تكون أمة هي أربع من أمك ولمجرد أن تبقى أقوى وعاوز تبقى أفضل وأحسن تنقض عهدك مبدأ إلى غاية بر الوسيلة لا هذا ليس في الإسلام بل الإسلام ليس فيه غاية بر الوسيلة بل لابد أن تكون الوسيلة مشروع وأن تكون غاية أيضا مشروع وبالتالي ننفعش انت أنت النهاردة تعقد حلف مع واحد أو تعاهد واحد أو توعد واحد او انك مثلا ترتبط معاه بتيارة معينة او بيان معين بعد كده لما تلاقي فيه غيره احسن وافضل بمنتهى البساطة يعني تنقض هذا العهد او هذا العقد اللي بينك وبين الاخر وتنضم الاقوى ولا تدالي باخيك الذي نقض عهده وهو تضرر ام لا تضرر لمجرد انك تبحث عن مصلحتك اذا الدين الاسلامي ليس يعني كهذه القيم المادية التي تعظم المادة وتعظم النسب وتعظم مسألة العلو في الدنيا ولو على حساب القيم والمبادئ لا الإسلام يعظم القيم ويتعظم النبادات بل هذا هو الأخر لماذا لأن الإنسان المسلم أصلاً يعلم أن هذه الحياة هي ممر ممر الآخرة وأن الله عز وجل يبتليه ويمتحن في هذه الدنيا وهذه الكين في أحيان كثيرة جدا جدا تكون هي الأعظم وال والتناسب بهذه الكين وهذه بدأ هو الأصل وهو الأعظم في المعنى هو هذا المعنى هو المعنى الأعظم من مجرد المكاسب كاسد وده وده معنى التكلفة وده معنى التلاع وإلا لو كان كل إنسان أهم حاجة عنده ما طلحته أيا كانت المطاعب تيجي بأي طريقة طريقة شرعيه أو غير شرعيه لما هو ذاك أصبحنا جئب تحاول المجتمع المجتمع الغاب كل إنسان يحاول انه هو يدور على في بغض النظر عن اي اعتبارات اخرى من عهود او من عقود او من وعود او من اضرار بالاخرين لا الانسان جاء ليبث هذه الامور جاء ليحرر الانسان من اثر الدنيا و الهوى وحب حب الطغيان وحب حب النادة جاء يحرر الانسان هذه الامور و لله سبحانه وتعالى ويكون عبدا حقا لله سبحانه وتعالى. وبالتالي ربنا يقول: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاسا. تتخذون أيمنكم دخلا بينكم تأخذ الأيمان التي وسقتها وسقت بها العقود تأخذها غدر الغدر والخديعة وسيرة الغدر والخديعة. إن تكون أمة هي أرب من أمة لمجرد أنك أقوى وأكثر وعندك فلوس أكتر ويعني من من الآخر. إننا يبلوكون الله به. إنما يبلوكم الله إنما يختبركم الله عز وجل بهذا الوفاء إنما أمركم بالوفاء لأن الله عز وجل يختبركم لأن الأحلام بيكون وفاء الآن في مشقة النفس. لئنك يتعارك ما قلت مع مع مصالح معينة ولكن هذا اتلاع من الله عز وجل إنما يبلوكم الله ويقول إنما يبلوك الله عائد على الردة يعني عائد على أن تكون أمة من أمة يعني أسر منها وأعلى منها وأقوى منها فكأنه بان يقول ربنا يبتليك بوجود, هذا يبتليك بوجود هذه الرغبة في العلوم يبتليك بوجود هذه الرغبة في النكتب أفضل من الآخر من الحسد اللي ممكن يكون في قلبك هذا نعم الابتلاع حتى يعلم الله سبحانه وتعالى علم وظهور هل ستتغلب انت على هذه يعني الدسائس القلبية وهذه الضغائن وهذه وهذا الحسد ستتغلب أنت على هذه الأمور وهذه الدواعي وتغلب جانب مراقبة ربنا سبحانه وتعالى والمحافظة بالعهد ولا هتلقى عكس كده قال إنما يدلوكم الله به كما قال الله وجل ولا يبينن لكم يوم القيامة إما كنتم فيه تختلفون قال الله عزالله بعدها الآية يا أيها الذين أمانوا أوفوا بالعقود وهذه الآية هي فاتحة سورة أن أوفوا بالعقود كل العقود يعني كل هذه الروابط التي يعني اتزمت بها بين كبار الآخرين أو حتى بينك وبين الله سبحانه وتعالى ينبغي الإنسان أن يفعل بها. وقول الدين وهي كل ما عقده الناس من أن قلت قبل البيع والشراء والإيجار والال والطلاق والمزارع والتمليك وإلى ذلك طبعا إذا كان بقول إن يكون يعني غير خارج عن الشريعة وإلا الأرض أن يعني لا عبره بأي عقد خالف دين الإسلام قال الله بعدها أو لذكر المؤلف بعدها هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لنا تقولون ما لا تفعلون كبر نقطا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون هذه الآية آية عظيمة جدا ويعني توضح أن الإنسان الذي يقول ما لا يفعل ويدخل فيه الإنسان الذي يعاهد عهداً ثم ينقضه أو يعيد وعداً ولا يفي به فهو قال ما يميشحل لو أنت وعدت إنسان مثلاً بأن تتعلم له حاجة معينة تقدم له شيء معين أو تقبله في معاهد معين أو أنت تتفث معاه في موقف معين ثم أنت لم تفي بوعدك فكأنك قلت شيئاً وألزمت نفسك لهذا القول ثم لم تفعل لما يرتضيه هذا القول فأنت كده دخلت في قوله لما تقولون ما لا تفعلون قال عز وجل كبر مقتا عند الله والمقت هو شد البغض هو البغض الشديد كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون كأن الإنسان بذلك يتعرب لمقت الله عز وجل وتعرب لأن, يعني يغضر لأن يغضر الله عز وجل كبر مقفل عند الله أن تقولوا ما يتقلون قيل أن هذه الآية نزلت في أقوام تمنوا أن يدلوا على أفضل الأعمال ليتقرروا به الله عز وجل فلما فرض الجهاد وجاءت غزل الأحد إذا بهم يفرون من المعركة فنزلت هذه الآية كأنها نوع من التعيير لهم لماذا لم يثبتوا لما علموا أن الجهاد هو أفضل الأعمال فلماذا فروا من المعركة وهذا أجل يدل على أن الأصل في الوفاء بالعهد العموم تواف العهود بين وبين الله عز وجل أو العهود بينك وبين الناس يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون تدرى مقتن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون هذه الآيات يعني يستشهد بها على أن العهد الوفاء به واجب وأن الوعد أيضا الوفاء به واجب هذا ظاهر هذه ظاهرة في الوجود لأنها إما أنها تأمر بالوفاء وإما أنها تحذر من عрубة الإخلال بالوفاء ويعني والتعرض للنقط الله عز وجل وهي كل كما قلت من هذه آيات تدل على أن من مقتضى الإيمان الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد لذلك نعلم هذا تأملنا نعلم أن من يعني من صفات الأنبياء وأصحاب الإيمان الكامل تجد أن من أعظم صفاتهم صفت الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد وإنجاز الوعد لذلك في حديث هراكل إلى سفيان لما أبو سفيان ذهب إلى هراكل الملك الروم ثم سأله هراكل عن, عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن صفاته وعما جاء به يريد أن يعلم أنه هو نبي حق أم لا يعني في الحديث قال راكب سألتك ماذا يأمركم راكب يكلم أسكيان سألتك ماذا يأمركم أدعمت أنه أمركم بالصلاة وبالصدق وبالعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمامة هذا وبالوفاء بالعهد وأداء الأمامة وهذه, وهذه صفة نبي راكب يقول وهذه صفة نبي لنعلم أن الوفاء بالعهد فعلا من بيدة الأنبياء وهذه الصفة نبيها يجبنا بعد ذلك الحديث حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وعد جابر بعطية من نبي البحرين فيجبنا الحديث إن شاء الله في آخر هذا الباب إذن من صفات النبي والأنبياء هم أكلمون نفي إيمانا أنهم يوفون بعهدهم لذلك يقول الله عز وجل عن سيدنا إسماعيل ويذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا كان صادق الوعد الله جل يثني على نبيه سيد اسماعيل الربيح يثني عليه بالصدق في الوعد قيل صادق الوعد أي أنه لم يعد قط إلا وفى وقيل أنه صدق في وعده بالصدر على الذبح فوصى بذلك لما قالوا يا أبتي ستجدوني, ستجدوني إن شاء الله من الصابرين والفعل كان من الصابرين وقيل أنه وعد رجلاً فلم يأتي هذا الرجل يعني وعد رجل معين أنه يقابله مثلا فلم يأتي هذا الرجل فظل ابن إسماعيل في مكانه ينتظر الرجل ثلاثة أيام يوم والثاني والثالث وهو ينتظر ذلك الرجل حتى أساه ذلك الرجل وهذا من حرصه على الصدق على الوفاء بالوعدة الرجل يثني على سيدنا إسماعيل يعني صادق الوعدة وهو هو سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم نعلم قصة سيدنا موسى مع المرأتين لما ثقى لهما ثم تولى إلى الظل ثم جاءت إحدهما يعني تدعوه لكي يكلم أباها فلما جاء إلى أبيها وكلمه قال إني أريد أن أنكحك إحدى المتايا هاتيني على أن تأجرني ثمانية حجج أي ثمانية سنوات فإن أثننت عشرا ثمين عندك فحفل نوع من المنظرة كده بين أحد اليهود وأحد المسلمين اليهود قال له طب إيه المدة اللي موسى قضاها هل هي ثمان سنوات ثم عشر سنوات فقال يعني حتى أسأله حضر العرب وهو سيدنا عبد الله معباس فسأل سيدنا عبد الله معباس وقال يا سيدنا الله ال اليهودي سألني يقول لي سيدنا موسى أحد الثمانية ولا عشر فقال له معباس بل قبَّ أكثَر هما وأفِيَّ هما فإن رسول الله فإن نبي الله إذا قال فعل يعني إيه الكلام ده يعني بيقول سيدنا موسى قبل الأكثر والأكثر والأفِيَّ لأن هذا هو الظن السيدنا موسى أنه كما قال العلماء لما وجد الرجل الصالح الذي أواه إلى بيته و أراد أن ينكح و لما رأى هذا الرجل الصالح رأى طمعه في أن يجلس موسى إلى تمام العاشر حجر هو صحيح ما قال يعني دارك يا رايني يا رايني كان أيام الأجريني قضيت فلا عرضوانا عليه ولكن كون رايل يقول له أنا أريدك ثلاث سنوات ولو أثنان تعشر إذا أنت من قرم من كرم من قرم من قرم فكأن الرجل صانعا في الزيادة ولكن يعني إيه كأنه لم يود أن يشك على سيدنا موسى وأن يلدنه به فلما رأى سيدنا موسى طمع ذلك الرجل الصالح في الزيادة يعني يعني أبى طبعه الكريم وخلقه الشريف أن يكسر بخطر وأن يعني إيه أن لا يعطيه ما تمنى وأن لا يعطيه سؤله بالتالي قضى أفضل الأجانين وأكثر الأجانين أو في هنا كان عند نعم بس سمع يووي ذلك قال يعني إيه أشهل وأنفع إيه فقيه هذه الأمة والخاطرة هذه الأم اللي خلاص إن الوفاء بالعهد وبالوعد من من بعيداً كاملي الإيمان أو من الأنبياء وأيضاً أصحاب الأنبياء وعام تجد أن نقبل العهد ونقبل الوعد فهذا أيضاً من سلوك المنافقين، من سلوك المنافقين. لأن الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد من من الإيمان أو من شعب الإيمان. فإذا كان الإنسان مؤمن كامل الإيمان، تجد أنه دائماً هو إيه؟ يفي بوعده. وإذا وقف إنساناً ينقض وعده أو لا يلتزم بعهده، فعلم أن هذا من نقص إيمانه، هذا من نقص إيمانه. شنو كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول آية المنافق ثلاث ودوى الحديث الأول في هذا الباب، البدل يريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اتمنى خان، وفي وعد مسلم وإن صان وصلى وزعم أنه مسلم هذا الحديث عظيم جدا إن هذا الحديث يحذر من علامات النساق عند الإنسان آية المنافق أي علامة المنافق علامة المنافق ثلاث إذا حدث كذب يعني قوله فاسد إذا تحدث وتقرر بالكلام فهو يجد وإذا وعد أخلف يعد الإنسان ويخلف وعده وإذا أتميه خان إذا أتميه الإنسان على مال أو على ضيعة أو على أهل أو على نصيحة أو على سر إذا به يخون أمامه ويفشي السر ويضيع السهل ويبدد المال وإذا أتمنا هذا فهذا آية المنافق وثبت سبحان الله ان هذا الحديث يعني يوافق قول العلماء بأن الإيمان قول وعمل ونية فالمنافق يجمع فساد القول وفساد العمل وفساد النية فساد القول إذا حدث كذب فساد العمل اذا اؤتمنا خان فساد النية اذا وعد اخلف لأنهم قالوا ان المقصود اذا وعد اخلف ان يعد وهو اثناء الوعد يدمر الخلف يعني هو ناوي وهو بيوعد ان هو يخلف وهذا اشر الخلف يليه في الدرجة انه يعد ثم لا يفي وليس عنده عذر بعدل الوثاة إذا أشر الدرجات هو إيه؟ إنه هو بيعد عارف إنه هو مشاوسي وهو بالعسد هو بينوي ويضيف النية على عدد الوثاة الدرجة الثانية اللي أكل شوية صرم إنه يوعد ويجي عند الوثاة ما يوفيش لكن مش عنده سبب ولا عنده ما يعني ثبت قوي أو حج شرعية أو عذر وشرعي إنه, إنه, إنه, إنه ما يوفيش ما عمش عذر ليه ما يوفيش هذا أكل شر من الأول إنه إيه؟ لم تكن عنده نئة تسيدة ملقاو وقال درجة الثالثة قالوا إنسان ينوي سعلاً إنه هو إيه إيه يعني هو بيوعد ناوي إنه هو سيوفي ولكن بيجي عند الوفاء ويعجز عن الوفاء فعنده عذر عنده عذر في عدم وثائيه يعني كمثلاً وعد إنسان بيدبلغ من المال وبيع عند السداد ما كانش عنده هذا إنسان معذور وإن كان ينبغي أن يتحرّط جدا من أن يشاره المنافق في نفس الأمر إنه هو في نفس الامر لم يوفي دعاهدي وإن كان هو معذول عند الله سبحانه وتعالى لخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث إذا وعد أخلاف وأن إخلاف الوعد من صفات النفاق والعيادة بالله ومعنى الحديث لاحظ كمة إذا حدث إذا تثير التكرار يعني كل ما يحدث يبذل